الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامات الموضوعة على الأعمدة هي علامات متقدمة موجهة حسب المسالك كل علامة تعلن عن الاتجاهات المؤمنة وكذلك عدد المسالك الخاصة بها تبين الأسهم لمستعملي الطريق المارينة تحت العلامة المسلك المقابل للاتجاه المتبع وبذلك هناك ثلاثة مسالك خاصة باتجاه المرسى